<تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراقاً وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ولا تلخص الناس أشياء ولا تعفوا في الأرض مفسدين تؤمنوا لي واستغفر ربكم صراقاً من ألعنت عليك غير منذوب عليك No, okay. okay. وير المبضوب عليهم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق إن في ذلك لآية من الخاصة is hey. in hey. hey. ndi na solo All uh -huh.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 خير الله قوب عليهم ولم صادمين آمين فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغم إني Mm humun Vini, vini, a temperament underneath. ملك يوم الدين إياك نعبد يوم إياك نستعين إنك الصلاة المستقيم والعوان الفتى ورايت في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قل الحمد لله رب العالمين الرحيم. ملكي من الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم